لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 فَلْيَظُر أَّهَا أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِم مِنْهُ وَلْيتَلَ الطَّفْ وَْيَتَ الطَّف وَلَا يُشعرًا نَّبِكُمْ حَدَا إِهُ إ إن يَظْهَرُ عَلَيكُمْ يَرجمُوكُمْ أَوْ يُعيدُكُم فِي مِلَّتِهِم وَلَن وَلَن تُفِْحُ إِذًا أَبدَا. وَكَذَلِكَ عَثَرنَا عَلَيْهِم لعلَمُوا أنَّ وَعدَلهَّهِ حَّ حق حَقُّم وَأََّ السَّاعةَ ل ريبَ فِيهَا إذيتَنَازَعونَ بَيْنَهُم أَمرْرَهُم فَقالُ بَنوا عَلَيهِم بُنْيَانَغُ وَبُّهُم أَعلَمُ بهِهِمْ قَالَ الذينَ غَلَبُوا على أَممرْرِهِمْ للَناتَّخِذََّ عَلَيهِم مَسْدَا.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 لا تَعْرِفُ فِيْهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ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 وَقبُّر بِلَهُم مسَلَ وَجُلَْنِ جَعلناَا لِحَدِهمَا جََّتَِْ مِن أَعْنابِ وَحَفَفْناَاهُ مَا بَِخُلْ وَحَفَفْناَاهُماَا بنَخلِ وَجَعَنا بَيْنَهُ مَا زَروعى كلتَجََّتَين آتَتْ أُكُهَا وَلَم تَْلِم مِْه شَيْئاء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 وَلَا إُدِتُ إى رَبّلَ أجددًاَّ خَيرًا مِنْهَا م قَلَبَا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحاوُِهُ أَكَفَوْتَبَِّذ خَلَقَكَ مِنْ تُ رَاب مِن تُ رَابِ سَُّ مِن نُطُفَةٍ سَُّ سَووكَ رَجُلَ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 هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَالضَّرِبُ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ على عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا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 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا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 فَلََّا بَلَ غومَجمَبَيْنِهِ مَا نَسياح تَهُماَا فَاتَّخَذَ سَبِي لَهُ في البَحْرِ سَربَ فَلََّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَهُ آاتِناَ غدَأَنا لَقدَد لَ قينَ مِن سَفرنَا هذا نَ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نب فارتدى على آثارهما قصصا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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لذني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه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 مَكُ يَأْخُذ كلُ سَفينَةٍ غَصبَ وَأََّ الغُلَامُ فَكَانَ أَبَوهُ مُؤمَِنِ فَخَشين يُلْهِقَومَا طُغِييانَ وَكُفْر فَرَدناَ أَْ يُبدلَهُ مَا رَبّهُ مَا خَيرًا مِنه زَكاتَ وَأَقُرَبَ رُحمَ وَأََّ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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ, قال آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا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 قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل